سورة الممتحنة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تنقون إليهم بالمودة وقد كفروا, وقد كفروا بما جاءكم مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي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 إ يثقَفُكُم يَكُ لَكُمْ عَدَ أَ وَيبَسقُ إلَيكُمْ أَيديَهُم وَأَلسِنَتَهُم بِسُءِ وَوَدُّ لَ تَكفُون لا تَنفَعكُمْ أَرحامُكُم وَل أَولادُكُم يَوْمَ القياامَةِ أَفْصِن بَيْنَكُمْ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 لَا حُنرٌ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُمْ وَآتُوهُم مِّن مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَل تُسِكُ بغِصَمِكَوفِرِ وَسْألُوا مَا أَن فَقُتُم وَْيَسْألُ مَا أَم فَقُ ذَلِكُمْ حُكم اللهَّهِ يَحكُ بَينَكُمْ قَاللهَّهُ عَمٌ حَكِيم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 يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا نشرك بالله شيئا يبايعنك على ان لا نشرك بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلناء اولادهن وَلَا يَقُتُ النَّأَل دَهَُّ وَلَا يَأتينَ بِبُحتَانِي يفْتَدينَهُ بَيْنَأَدينهَِّ وَأَْرجُلِهَِّ وَلَا يَعصينَكَ فيِي مَُوف وَلَا يَعصينكَ فِي مَرُوفٍِ فَبَا يهَُّ وَاسْتَغْفِر اللَ اللهَّ إنِ اللهَّه غَفُور الرَّحيِيم يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قَوْمًا غَضِبَ الله عليهم قد يئسوا من الاخره قد يئسوا من الاخره كما ياس الكفار من أصحاب